وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وأدخلنا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأية حقيقة علمية عرضها القرآن أية حقيقة علمية عرضها القرآن أي بسطور أو قانون أو نظام والبحر القرآن أي, أي مذبأ أو أي تشريع أو أي حكم أي خبر تاريخي أخبر به القرآن؟ أي خبر أخبر به القرآن مما سيقع في المستقبل؟ إذا كل هذا ثابت لا يأتون باطل من بين يديه ولا من كفه يعني حقيقة. ينقذ ناس القرآن الكريم من حقائق تذنبى أكوه الداخل من دوني دوني ولا من كنف نتا ينشأ التناقض ينشأ التناقض دون حقيقة الأولية يدن خلافة الدنيا أدن حقيقة الدنيا يدن عدية قد يوجد تطابق بين الذره وذره النظريات العلميه التي يظن تصدق بحقيقه يقدمه الطالب دوره براقه ضروريه لاقائها قدام في حلقه علميه في الوجد خلاق من من من من <تصفيق> الباطل من بين الذين على خلفه من من وقال تعالى: إنا نحمي من ذن القرآن منها التقدير والتحول والتنوير والتحذير والإبط والحذ. هذا يجب أن تتعلم في الأشياء حق ولو أنه تعدوراً أو تغييراً أو إضافةً أو حظاً أصابه لذلك تطول من خلقه من معجر الكريم لا يجب أن تنجل من خلقه لإنّا لك من, من, من, من الظلم له لحافظه. القرآن الكريم لأن من ورثه الباطل بحاجة من الأحوال لا من وجه من الوضع وكذلك من ورثه الباطل من ورث من مثل الناضي ورث من مثل المستقبل لتأديد المثل كما يقول النحاة وكذلك من يأتيه من الباطل من أهل رجز من المذور مثل طيالة الدهور يستفعى تجارب الحياة وزيغت مكتشفات العلم الآن بعد التفسير، فما يأتيه الباطل في أول حقيقة علمية على بقر الآن اتشفوا أن الشمس تثير تغير ربنا عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقبير العزيز العليم فالقرار كلم أثناء ذلك كثير حقائق ثلاثية حقائق نباتية حيانية متعلقة بالإنسان في خلق الإنسان في خلق الأرض في الجبال إن كل هذه الحقائق يم يأتي مع تقول العصر ما تقول العلم لا ينقضها استماعا. ثم يبدأ القول قال عبد الله شفانا لله قرأت كتابا عن مذهب أحد عصر عادلا من العلماء يقدر والكثير من أجداده عن استقبال العصر عن أيام الاستقبال بالعصر. الأمراض المعدية المعب... المعب... والأمراض الجلدية والعقدية والقلبية والكبد يعني شيء تأكسيرات ليس هناك مجال لإعادةها ربنا يجعل في الشتاء ابنه قبل أيام قبل أصابع كنت أقول كيف تدفع لنا الماء النحل لا يمكن أن يمتلك مزمني Ve annem رضي الله عنه قال ارضى الأمانة أجلوها وحفتها ذنب القيامة تفتر حكمة الباب مرما كانت أمانة كانت ثمانة خامس هذا هذا تشوير إلاقي يعني نرسألكم أن أعرفت لك أن تشاد بكلمة كله على السبب البشري لنقرأ بأبدان أبدان على المال أبدان على الأبد هذا كل سبب بشري الأبدان على المال جذاب للقطع والإستار والإستار والإستارقة فقط على الوجهين ما كان وما الشعب دول مخضرمه وذل خالص في دولتكم خطه بعض الخطط تقر كثر اشاعه لذلك سرنا قبل عام الخلعه في بضائع مشاععه تمتد بين قرى كل تحت تطبق بالابسط الاسباب باستخدام خبر محرم في الاساس محرر تحرم الإسلام بالخمر من أنه جدا يعني ليس ما هذا الخمر لا في الإسلام الدور ولا في خارج الأقاب الدور لا في المحافظ العامة ولا في المحافظ الخاصة الخمر حرامه وكما الأمر أبدا يجوز نعمون الخمر بطرار أو بطرمين يشرب ليلة يشرب فوراً يشرب تدريباً تمام تربنا على ولا يأخذ الباصل في أم نفضأ التشريع أربحه لتجرب الحياة تثلت باستمرار كنار نبادئ الإسلام والتعلم وقرارونه عن جمته وسلامتها وقراروتها لفعادة الناس جميعا قرى تعالى طول هذا القرآن الوحدي بالتي هي أقوم من المؤمنين الذين يعملين السالحاته أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يعني لما الإسلام بحر شيء هل هناك شيء حرمه له الإسلام والعقد يقول لك يجب أن يكون حلالا يغير شيء أداحر الإسلام والعقل يقول لك يجب أن يكون محرم يعني أحد الذين آمنوا باليدي عليه الصلاة والسلام كما نعلم أنه لا تبقى لا رأيته شيئا يعاني النظر عنه والعقل يقول لي تتعانه ولا شيء أغرب النظر شعره والعقل لا تتعانه لا تتعانه لا يوجده الباصل في في, في التاريخ القديم في وبالخاص فكما في اختلت فيه دنو اسرائيل من الأرباء الزج إليك لا كنت تعلمها أنك ولا قومك من قبل هذا تفقر إنه العقبة للمتقين تلك من أرباء الزج يحيدها إليك لا كنت تعلمها أنك ولا قومك من قبل هذا تتفقر إنه العقبة للمستقيم. إن هذا القرآن يقص على دني الإسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه وطبا ورحمة للمؤمنين وما يأتيه الباصل في الأم الخبر الأخبر به عن ما سيحدث في مستقبل أوامي الدكر مثلا قال تعالى لتدخلون من نفسه للحرام إن شاء الله آمنون محلقون ورئيسكم ومقصرون لا تخافون لقد تحقق ما أكبر الله به في هذه الآية فدخل النبي عليه السلام والسلام بعد ذلك يا أصحابه المسجد الحرام آمنين محلقون رئيسهم ومقصرون غير خائفين آية وردت ثم تحقق وقاله تعالى وعلى الله بالمجدين آمنينكم وعندوا الصالحات من استخلصنهم في العلبة فلسفتنا فلدون من أجلهم ولا يمذكرون مجندونهم اللي يرتبعهم ولا يمذكرونهم من بعد خوصيل الأمة يعبدون لي ما يشركون بي شيء وقد يفتلوا من مؤمنون هذا الوعب فحكم المسلمون نشارف الأرض ومغاربها ونفرق أطرافهم في من الغرب ومن الشرق إلا أطراف الثل يقتل الأسفل التي كانت معقلاً لذن طبعاً لا أتنفذ وكان تعالى الذي أرسل رسوله بالهدى وذي على الظل كله لقد تحقق الهور الإسلام على فائل بالحق والسلطان، حينما تبدأ الهور الإسلام بالحذة والبرهان في, في كل عصر بالحذة والسلطان حين أتبقى بسلمون إسلامهم وبالحذة والبرهان في, في كل عصر يقوله تعالى وأخرى تشبونها نصر من الله يفجع القريب لقد تحقق ذلك حتن نصر الله من من رسول الله القريب وقالوا الله تعالى ألف مانين زندتهم في أبنى الأرض لمن من بعد غلدهم سوى زندون في دبع سنين لله الأمر من قبل من من بعد لمن بعده لمن لهم يفرح المؤمنين بكسر الله يرسل من يشاء رب الله لا الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد تحقق ذلك في بلعث منه كهو الله عز وجل في القرآن الكريم في كله تعالى من الناس من وقد حقت الله الذي العبده فعطره من محاولات القتل التي جددت له مرة المغرة ثم أضمع المشيطون على قتله وعطره من اذكار الوجود له في له وهو إعجب تلقاه صخرة عليه وعقله مرة أخرى في خيبه كل هذه الآهاب التي تتحدث عن المستقبل تحققت تقول الله يأتيه ذاته يبين يديه ثلاثي خلفه يوم من حيث الآوات الأمنية يوم من حيث التشريعات يوم من حيث الأخبار الماضية يوم من حيث الأخبار المستقبلية هذا كله هو وقع يعني الآن الفرعين المحمد الذي أخذ إلى فرنسا بسرمونه هذا الفرعين هو الذي يثبت لعلماء أن طريقة نورتجي كانت غرفا يعني فرعين نوسف فالغرب لنجيك بذلك لنجعلك من خلصك آية لنكرتك كانت عون محله في مصر وسافر الى فرنسا للترميم وعادوا ودعمه يؤكدون ان هذا هو فرعون موسى والجدل كان هو فقط كره اذا كل شيء اكبر عنه في التاريخ صحيح الشيء الذي الخالف لو هو لا يكون بالطبع ولا متعاهد النصوص من بالدعاي او تحريف اي, اي تبديل جهد جوابك فيها المقسم وقد طلق الله وصدق وعده فعن القرآن وانتشر بأحكم طريقة علية يمكن أن تتجدقل إليها الإنكانات الإنسانية وحكذا الله كما أنزله طيام هذه القرون دون أن يستطيع أعدائه فهو يطول مكارب له أن ينتشر منه شيئا أي أن يزيد فيه حرفا يعني مرة أن الإنجنوذ مرى تبعه خمسين ألف في إيوان الأثمانيين ويرزع يومها في كل واحد ومن يبتغي آمي غيره على خلوا الدولة فلنصب بنيه فتوراً زمن أما عزيزين يعني سخر إلى تغيرين محقتين مباقتين يضبطون المشيش يعني الآن نفسي تقول فتحة، نفسي توجه فتحة من حيث لقي كل بصحة الحمد لله قام بتصحيحه وضبطه وصل واتحصن عن عقل سلامة سلامي شف المقارنة سلام سلام إيش كذا ولا شيء جنبي، نفسي تبصر إلا صحة ما كنت لا أختام وتحطيقات وإطلاع، بهذا الكتاب السري أو لمع يأتون للنصوص، يعرفون القراءات، يعرفون أماكن اليوس، يعرفون أماكن التجذات، يعرفون الأحكام. دلتو بدققاً دقيقاً. فربنا الظاهر تولى حزبه، يسخر له هؤلاء المتشددون. يعني أحياناً واحد ما قد يقول، فكله مثل الرحمن بدأله، حدأله الرحمن، لكن لأ. لم نهر أحد على تدبيل كتابة مصر حتى ما يكون هناك تدبيل نطور لذلك في إغلاق قرآني في إغلاق قرآني خاص سمايات نجد بألف القرآن الكريم إله نجد بألف الرحمن نجد بألف في إغلاق نفسوها في إغلاق هناك حكمه هناك حكمي بالغة من كلم هذه الطائرة في كل تحكم الرحمة في فؤلات مبسوطة فؤلات مردوطة ومفترين تنذيبات رائعة جدا فيه فيه حريف مدرم حريف مفتوكي بالخور لا يعلم أمس فهو كله طبعا هذا علم قائم لذلك بجارك ما تسترجي إنسان لا وجيس لا حرف ولا حرف ولا ولا فاصل ولا لقطة أبدا هذا الموقف ورغم الثلاثة الجمع عن الجمع قطع السلوك قطع الدلالة في الحمد الله سبحانه وتعالى يعني سبق إلى حديث الآن هذا من القرآن لا يأتيه ما قبل من بين ولا من خلفه ولا كان من عند غير نبي ما يجب لي إختلافا كفيرا من إنتقادك على كذا يتناسب أحيانا لسانا عن لا يجب أن يختطع كتاب مهما كان مؤلفه على مستوى رفيع. ثقة أيام بتناقض ثقة يتكلم بثكرة بعدين بيثير اللي يشعر الفكرة الرابعة إذاً بجالر بثكرة يطلع حجم أكبر من ذلك ينفل في اقتراض فليقامت عندي روح الله ويوجد يكون اقتراضا كثيرا وما تقتلوا ألكادكم خس ولا قن، لحم ولا زقق ولا أياكم، ولا تأكل أبناؤكم خس ولا قن، لحم في دقيقة جدا، في فقر واقع في فقر متوقع. بفقر واضح نرزقكم زققكم تجوا في قراءة متوقع ولا زقق في النبي شوء يستحب على إنسان من ربطه فكيف نقصد وجهة آخر بيوظه لإجازه في ذاته قادم إنساء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بالله أسلام الرحيم الحمد لله رب العالمين فأكبر اشتركوا أسمى التسليم